إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناره يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 ذلك وَمَن يُعَظِّم حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عَنْ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجَسَ مِنَ الْأُوْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٌ أَلِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الرياح في مكان صحيح ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح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 فذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكل منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ليينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ولكن يناله التقوى منكم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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله ما بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَأَيُّكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ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 وكايم من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير نبي فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيته ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 لهم ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له والغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلكة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ ع قل أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۗ أَنَّ الْوَعْدَ هَٰذَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ